وقال فرعون أتوني بكل ساحر علي فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوما يحروا إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما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 الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فسنا للقوم الظالمين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 اَسَيْتَفِرُ الْعُمْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا خُسْ مِنَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم